إذا كانت مصرات والمصرات هي التي يجمع لبنها اياما في ضرعها ثم تعرض للبيع فيراها المشتري قد امتلأ ضرعها باللبن فيظن أنه هذا حليب يومها فيرغب فيها فإذا حلبها في اليوم الأول وجد الحليب كثير في اليوم الثاني يقل ويكون قليلا وفي اليوم الثالث مثله فيكون في هذه الحال مخدوع في التصرية فيحرم على المرء أن يغش أخاه المسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا وفي رواية من غشنا فليس منا فيحرم على المسلم أن يخادع أو يغش أو يدلس على أخيه المسلم في بيع أو شراء أو غيرهما فالمسلم متعبد في انه يتقي الله جل وعلا في كل ما ياتي ويذر فيجتهد ويخلص لله جل وعلا في بيعه كما يجتهد ويخلص لله جل وعلا في صلاته وصيامه فيقول عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا انتبه فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما إذا صدق وبين بورك له في بيعه وشرائه فيكون ربحه حلال يعين على طاعة الله جل وعلا ويقويه على الطاعة لأنه كسب حلال ويبارك الله جل وعلا فيه فينفع ويحفظ الله جل وعلا ماله من الآفات ومن المهلكات ومن السرقات ومن الغرق والحرق وغير ذلك لأن هذا مال مبارك بخلاف ما إذا اقترنا واختلط معه ما كان غش أو خديعة أو تدليس أو إظهار لغير الحقيقة أو نحو ذلك فإن المال يذهب ويتلف أو إن بقي فيكون عونا للعبد على المعصية والعياذ بالله وإذا أكل منه وأطعم أهله صار والعياذ بالله زادهم إلى النار كما قال عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به وإن الرجل لا يقذف في بطنه اللقمه من الحرام ما تقبل له صلاة أربعين يوما فالحرام خطره عظيم على المرء مهلك له في دينه ودنيا حتى وإن تجمعت الأموال عنده وتكدست فتكون أموال سحت غير مباركة والمال الحرام يضر بصاحبه ضررا عظيما حتى وإن تجمع وإن تكسد عنده وتراكم عنده فهو يضره ضررا عظيما في دنياه وآخرته ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم فقهنا وبصرنا في أمور ديننا وفي أمور دنيانا في بيعنا وشراءنا وتجارتنا وصلاتنا وزكاتنا وصيامنا وحجنا ما تركا خيرا إلا وأمرنا به ورغبنا فيه ولا شرا إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه فهو عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة في البيع والشراء كما يشرع لهم في الصلاة والزكاة والصيام والحج نهى عن الغش والخديعه والتدليس والكذب والايمان الفاجرة التي تروج السلع وتضر المرأة في دينه ودنياه فقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين نعم لا يحل بيع المصرات لا يحل بيع المصرات يعني يحرم على المرء أن يبيعها إلا أن يخبر إذا كان أنها اللبن اجتمع في ضرعها مثلا من غير قصد كأن يكون ما عنده أحد يحلبها يقول ترى هذا اللبن مثلا منذ يومين ما حلبت منذ ثلاثة أيام هذا اللبن البارح مثلا حلبناها وهكذا يبين الحقيقة لأن المرأة قد يقدم على شراء شيء بناء على ظن منه أن هذا نتاج يوم أو نصف يوم فيحرص على هذه الدابة فإذا بها هذا اللبن قد اجتمع اياما فقال المؤلف رحمه الله لا يحل بيع المصرات يعني يحرم على المرء أن يبيعها نعم فإن باعها فالبيع صحيح فإن باعها البيع ما نقول عنه إنه باطل لان جعلنا للمشتري الخيار لأن المرأة قد يشتري المصرات لا لغرض اللبن قد يشتريها للذبح قد يشتريها للنتاج للولاده فما يهمهن فيها لبن او ما فيها لبن لبن كثير او قليل لكن البائع الذي غش هو الذي يحرم عليه وأما البيع فهو صحيح اذا اشتراها على المشتري لانه يترتب على قولنا البيع صحيح والبيع فاسد اذا قلنا البيع فاسد تكون عند هذا الرجل المشتري كمثابة العاريه ليست ملكه ولا يحل له ان يتصرف فيها ما دام البيع فاسد ودراهمه عند البائع بمثابه الامانه او الغصب ما يحل له ان يتصرف فيها لكن نقول البيع صحيح في هذه الحال لأن المرأة قد يرضى الصفقة هذه مع علمه بأنها مصرات قد يقول له انتبه ترى هذه من ثلاثة أيام ما حربت يقول ما يهم انا أنا أريد هذه الدابه هذه البقرة هذه الشات هذه الناقة مثلا لغرض آخر ما يهم من. كثر اللبن أو قل لا بأس البيع صحيح وإذا بين البائع ما فيها فلا إثم عليه ولا حرج لكن إذا اخفى فإنه يأثم بهذا ويحرم عليه هذا الفعل والبيع صحيح فإن كانت من بهيمة الانعام ولم يعلم المشتري ثم علم فهو مخير بين ردها وامساكها فان كانت من بهيمة الانعام لان المصرات كما سيأتينا قد تكون من بهيمة الانعام ومن غيرها قد تكون المصرات مثلا من النوق ناقة او بقرة او شات ضاعا أو معز هذه بهيمة الانعام وقد تكون المصرات مثلا ما في فائدة في لبنها إلا لولدها مثل مثلا كأن تكون حمارة أتان أنثى الحمير وقد تكون المصرات أمه مملوكة تباع وتشترى قد إذا عرضت للبيع فراها المشتري ثدياها ملآ باللبن رغب في هذا لأنه يريدها أن ترضع ولده مثلا أو نحو ذلك له غرض في هذا فإذا بها قد اجتمع لبنها منذ فترة ما رضع فيؤثر هذا فيقول المؤلف رحمه الله فإن كانت يعني المصرات من بهيمة الانعام فلها حكم لأن لبنها مقصود وان كانت من غير بهيمه الانعام فسياتي ان شاء الله يقول ولم يعلم المشتري فهم منه انه اذا علم المشتري انها مصرات فلا باس ولا خيار له قال انتبه يا اخي ترى هذه الشات او هذه البقره منذ ثلاثه ايام ما حلبت لاني ما عندي احد يحلبها وانا ما اعرف وهذا اللبن انتبه تراه مجتمع منذ يومين او ثلاثه ايام هذا لا خيار له لانه اقدم على بصيره وانما قال فان كانت من بهيمه الانعام ولم يعلم المشتري بانها مصرات ثم علم فهو مخير يقول الشرع لك الخيار انظر احلبها في اليوم الأول هذا الذي فيها مثلا ثم احلبها في اليوم الثاني لأنه قد لا تكن مصرات لكن تغير عليها المراح تغير عليها الطعام تغير عليها الماء ونحو ذلك فقل لبنها أو زاد لك الخيار مدة أوسع اليوم الثالث كذلك إذا في اليوم الثالث رأيت لبنها أقل من اليوم الأول بكثير فلم تقنع به فأنت بالخيار إن شئت ردها بعد التأكد علمت أنها مصرات فلك الخيار حينئذ فهو فمن ابتاعها نعم او مخير بين ردها وإمساكها يعني يمسكها ولا أرشله لا يجوز له أن يقول مثلا هذه الشات مصرات وأنا شريتها بخمسمائة أريد أن تنقص من قيمتها مثلا خمسين ريال والا اردها عليك هذا ما يجوز له إما أمسكها بقيمتها وإلا ردها على صاحبها لأنه ما في أرش هذا نعم لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا, تصروا لا, الإبل لا, لا تصر لا لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه وذلك هذا الحكم الذي اورده المؤلف رحمه الله ياتي به عن المشرع عليه الصلاه والسلام ما ياتي باحكام من عنده يقول اقول هذا القول لما روى ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قانه قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين النظرين نظر انظر البيع او رد البيع فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها بعد ما يتبين له الامر حقيقة ان شاء امسك قال نعم انا عرفت انها مصرات لكن اباخذها انا مضطر اليها لي حاجة اليها او نحو ذلك وامسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر انظر حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في لدر الخلاف والنزاع بين الأمة شرع لهم تشريعا يوقف كل إنسان عند حده ما قال أولا لما هذا التمر هذا التمر لأن اللبن الذي اخذ هو نشأ وهي في ملك الغير فهو للغير ليس له ولم يوجد من جراء علفه الذي أعلفها وإنما هو موجود فيها من قبل فإذا كان موجود فيها من قبل فعليه رده وردها إذا رغب في الرد نعم الحليب إذا بقي ثلاثة أيام تضرر وفسد، يقال اشربه أيها المشتري اشربه في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث مثلا تبين لك أنها مصرات في اليوم الثاني الحليب لك لأنها كانت في ملكك وأنت تعرفها في اليوم الثالث الحليب لك لأنك كنت تعرفها في اليوم الاول الحليب الذي اخذت بدون مقابل انت رددت الان البضاعه فمعناه انك اخذت حليب الحليب الموجود في ضرعها بدون مقابل هذا المقابل قد القاعده الشرعيه ان الرد اذا رد المرء يرد المثل ما تيسر المثل يرد القيمه الحليب بالنسبه للمثل مجهول قد يقول البائع الحليب فيها خمسه كيلو ويقول المشتري الحليب فيها كيلو نصف قد يقول البائع الحليب الذي فيها يساوي خمسة عشر ريال قد يقول المشتري الحليب الذي فيها ما يساوي خمسة أريل فيوجد النزاع فحسمه الشارع المشرع صلوات الله وسلامه عليه قال ردها وصاع من تمر الناقة يردها وصاع من تمر البقرة يردها وصاعا من تمر الشات يردها وصاعا من تمر العنز يردها وصاعا من تمر سواء كان حليبها الذي أخذ مصرات عشر كيلو أو خمسة عشر كيلو مثلا إذا كانت ناقة حلوب أو نصف كيلو من عنز ضعيفة قال يرده صاعا من تمر حسما للنزاع وانهاء للاشكال بينهم انت ترغب في ردها ردها وصاعا من تمر انت ترغب امسكا امسكا يشاتك او بقرتك او ناقتك وان شاء ردها وصاعا من تمر الحليب ما ينضبط يقال مثله وأنواع الحليب تتفاوت وقد يرد عليه حليب لو قلنا يرد عليه مثله يرد عليه حليب فاسد يهلكه ويهلك أهله يكون توقر صدره عليه فيقول الشريل حليب فاسد واعطيه ياه فحسم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا وأشبه شيء في الحليب هو التمر لان الحليب يشرب ويستفاد منه غذا حار وبارد ويقلب الى امور اخرى مثلا لكنه لا يحتاج الى ماونه وكلفه التمر مثله في أنه يؤكل في كل وقت ويصلح غذا ويصلح فاكهه بخلاف البر فالبر يحتاج الى مجهود طحن عجن خبز وهكذا يبي وقت غيره من الامور الاخرى قد لا تفيدها الدراهم اذا قيل ارجعه ونصف دينار او ربع دينار او عشر الدراهم او خمسه دراهم قد يكون مثلا ما عنده دراهم ولو عنده دراهم ما استفاد منها اذا ردت ما عنده شيء يشتري فيه صاع من تمر استفاد من الحليب شريبه يدفع مقابله صاعا من تمر ذاك يستفيد من التمر لأنه شيء جاهز مهي للأكل ويستفاد من مثل الحليب في كونه غذاء غذا كامل كافي للمرء لو اقتصر المرء على الحليب كفاه كذلك لو اقتصر على التمر كفاه نعم. ولأن هذا, هذا الحديث متفق عليه يعني هو في الصحيحين نعم ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن به فأثبت الخيار كتسويد الشعر ولأن هذا تدليس التدليس إظهار الشيء على غير حقيقته إظهار الشيء على غير حقيقته يعني كأنه يظهر أن الضرع هذا مليء بالحليب وأن هذا حلبت فترة ليلة أو صباح أو ضحى وهكذا فإذا به مجتمع فهذا تدليس بما يختلف الثمن به أول ما يجي المشتري للحلوب ينظر إلى ضرعها شوف. وفي حليب يستاهل اشتراها ورغف فيها ما فيها حليب يبحث عن غيرها فهو لا وجد الشات اللي فيها حليب كثير دفع قيمة اكثر وجاد بالقيمة او وجد ناقة مثلا فيها حليب كثير جاد بالدراهم بخلاف ما اذا وجدها ما فيها الا قليل ما يجود بالدراهم يبخل بها إن تيسرت رخيصة ولا بلية، بما يختلف الثمن به، فأثبت الخيار ثبت له بهذا الخيار لأنه مقشوش والإسلام يراعي حال البائع كما يراعي حال المشتري، لا يريد من البائع أن يغش المشتري. ولا يريد من المشتري ان يغش البائع بان يدفع له ثمنا مغشوش او مزور فاثبت الخيار قال تك تسويد الشعر تسويد الشعر تدليس يعني الأمه اذا عرضت للبيع مثلا وفي رأسها شعر أبيض وشعر أسود مثلا عرفت على حقيقتها لكن إذا سود الأبيض وعرضت ظن المشتري أنها شابه فرغب فيها واشتراها بالثمن الغالي ولو كشف له عن حقيقتها ما رغب فيها ذاه عجوز ما يريدها وإنما يريد شابة فرع الشعر اسود فجاد بالثمن هذا تدليس لا يجوز ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء عموما عن تغيير الشيب بالسواد لان فيه شيء من الغش لان المراه قد يراها او يرسل من يراها الرجل فيرى شعرها اسود مثلا فيظن انها شابه فيقدم على خطبتها والزواج بها فاذا بها لما تبين له الامر اذا هي مغير شعرها بسواد كبيره السن وموهت عليه بهذا كذلك الرجل قد يخطب المراه فتراه او ترسل من يراه فترى لحيته وشعره اسود فتظن انه شاب فتوافق على الزواج به فإذا هو قد غير فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق يوم, يوم فتح مكة لأن ابا بكر رضي الله عنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه كان موجود كان بمكة فجيء بأبي قحافة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا رأسه ونحيته بيضاء فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا يعني تغيير الشيء مستحب غيروا هذا وجنبوه السواد وقال عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيء الحنى والكتم فتغيير الشيء مطلوب مستحب لكن لا يغيره بالسواد فيكون في غش أو تدليس وإنما يغيره بغير السواد التغيير يكون بواحد من ثلاثة مثلا بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران فقال عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم ومر به رجل وقد غير لحيته بالحنة فقال ما أحسن هذا ثم مر به آخر قد غير بالحنة والكتم والكتم يسمى الحنة الأسود إذا خلط مع الحنة العادي خرج لهما لون مناسب ليس أسود وليس كلون الحنة فلما مر به الرجل الاخر قد غير بالحن والكتم قال هذا احسن من ذاك الحن والكتم فلما مر به اخر ثالث غير بالزعفران قال هذا احسن منهما فتغيير الشيب بالحنه والكتم حسن إذا لانه اذا خلط خرج لهما لون مناسب وليس في هذا غش لأن هذا فيه تحسين ومظهر حسن وليس فيه غش لأنه بين فالشاهد عندنا تسويد شعر الجارية يعتبر تدليس وإنما إذا أريد بيعها تعرض كما هي على طبيعتها وعلى حقيقتها قال أبو الخطاب متى علم التصريه فله الخيار لأنه علم سبب الرد فملكه كما لو علم العيب وقال القاضي لا يثبت له الرد إلا عند انقضاء ثلاثة أيام لأن اللبن قد يختلف لاختلاف المكان وتغيير العلف فإذا مضت الثلاثة بانت التصرية ويثبت الخيار على الفور وقال, وقال أبو الخطاب متى علم التصرية فله الخيار وقال القاضي لا يثبت له الخيار إلا عند انقضاء ثلاثة أيام هذان امامان من ائمه الحناب رحمة الله عليهما يقول أبو الخطاب متى نسأل أبو الخطاب متى يسغ الرد قال إذا تبين أن فيها تصريح ساقها معه إلى بيته فلمس ورعها فقال له أحد العارفين هذه مسرات فردها وذهب يبحث عن صاحبه وردها عليه يقول إذا علي نعم يقول يصح اذا علم ان فيها تصريه يردها متى شاء لولا لو ولم يحلبها إذا فعل هذا يسلم حتى من صاع التمر ما يرد معها شيء ما دام علم ان فيها تصريه قل لا اريدها وقال القاضي ابو يعلى لا ما نجعل له الخيار اليوم الاول من ايام البيع ولا اليوم الثاني وإنما نجعل له في اليوم الثالث يقول قد يقال فيها تصريه فإذا ما فيها تصريه قد يحلبها في اليوم الأول فيملأ الإنى منها ثم يحلبها في اليوم الثاني فإذا هو النصف فيحلبها في اليوم الثالث فإذا هو ثلاثة الأرباع أو أربعة الأخماس ما نقص عن اليوم الأول لا شيء يسير يقول لا ينتظر حتى يحلبها ثلاثة أيام لأن الدابة قد يتغير لبنها قلة وكثرة بسبب العلف كانت مثلا تأكل علف أخضر وأشياء مثلا مدرة للحليب ثم أعطيت غيره مثلا فيقل لبنها قد يختلف لبنها باختلاف المكان الذي توضع فيه قد تكون في مكان متعب فيقل اللبن تكون في مكان مريح يكثر اللبن فيقول القاضي أبو يعلى لا لا نجعل له الرد حتى يتبين الأمر حقيقة ونتيجة الخلاف بينهم البلخطاب يقول إذا علمت أنها مصرات ردها ولو بعد ساعة القاضي أبو يعلى يقول لا ما يسوق لك أن تردها لا بعد ساعة ولا بعد يوم ولا بعد يومين متى يكون لك الخيار في اليوم الثالث انظر الى دابتك هذه وحلبها وكرر حلبها وانظر ثم انت بالخيار وقت الخيار لك بعد اليوم الثالث تكون السقر نعم وقال ابن ابي وقال ابن أبي موسى اذا علم تسريه